وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ غَرَّ وَلَا نَفْعَ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتَ وَلَا حَيَاتَةَ وَلَا نُشُورَ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 وقالوا أساطير الأولين كتبها فهي لا عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات وفي الأرض إن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 وَإِذَا أُلْقِيَ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْهُ هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُ الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كثيرا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 خذولا وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول يا رب. قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدبا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا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 وَمَا كَانُوا وَاذِلِ سَبِيلًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا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 وکیلا أَمْ تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بلهم أضل سبيله ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء ألا ساكنا ثم جعل الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبض وهو الذي جعل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 وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بندة ميتا ونسطيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئ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 وهو الذي خلق من الماء بشرا فتعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا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 وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرحمن فاسأل به خبيرًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَانِ قالوا ومن رحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا الله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 لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقام قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاماك